بعد حدوث القدر لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع شيئا عادة نحن يصعب علينا كان أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فعلى عادة النساء تبعت الخادم انه يشتري لها كذا او يعمل كذا وهو يتقاعس عن هذا مثلا يكسر شوية يقول بعد شوية فكانوا يشتكونه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنس قلنا له يروح يجيب. الخضار ما جابش يروح يجيب لنا مش عارف ايه ما عملش فقول له حاجة فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قدر لكان لو قدر لكان مش معنى كده انه ما يبقاش الانسان فيه تأذيب وتهذيب انما كان بيقول خلاص قدر الله انتو مش قلتوله وهو انا اعرف ان هو انسان كويس وما يعملش كذا وما حصلش لو قدر لكان، فكان يحتج هنا بالقدر عليهم عشان ما ايه طب عمله كذا تتصوي كذا مش هو انتوا وفقين فيه هو ما اهملش لكن ما عملش لعله طرأ به طارق فلو قدر لكان طيب من فوائد هذا الحديث سادسا الاعمال بالخواتيم اهم حاجة همة العباد معقودة على الخواتيم اللهم حسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث سالم بن سعد قال إنما الأعمال بالخواتيم فعشان كده حيطلع لنا المعنى ده أصل في الأدب والتربية ناخد بقى فائدة تربوية ايه هي؟ دلوقتي انت بتفكم عن الناس ليه؟ انت مطلوب منك الامر المعروف نايع كويس بس ليه بتفكم عن الناس بنظرة سيئة بص الفاجر بص الفاسق بص اللي مش عارف ايه وممكن تعطوا له كلام يجعله يتمادى في الطغيان أو تتعامل معاه بأسلوب فيه جفاء هو أسلوب سيء ايه دا دعوكم منها تلاقي بتتعامل بأسلوب سيء ايه دا كله ده يا نهارة بيض بنت النهاردة هتعيشوا ده النساء فوق هيزعلوا اوي كل واحد ليه بقى زوجة ولا اخت ولا حاجة يفرع عليها عشان بس تطلعوا من المسجد ده كويسين الله مستعان خير الأعمال بالايه الأعمال بالخواتيم فعشان كده انت ليه الاصل التربوي عايزك تتعلم الكلمة دي في معاملة الناس انا من ذنوبي على يقين ومن ذنوب الناس على شك ولا ادري بما يختم لنا فلما هشوف واحد بيعمل معصية هبقى قلبي عليه ومعرفش ربنا هيختم له بايه فمش هبصله بقى لانه خلاص فجر وكفر وقلت ادبه وكذا ايش دراك بتقعد تشوف ناس دلوقتي ده! بقى كده! ده! انتم مش شايفين? اللي مغني واللي كان ممثل واللي كانت ممثلة واللي كان كذا ده! يبقى ده! اه والله! وليما لا! في قبل ثلاث سنين في 2009 مارس 2009 عملنا على قناة الناس حلقة مشهورة مع زوج حلشيش واحنا في الاستوديو عايز اقول لكم الشباب اللي كانوا جوه المصورين والناس دي كانوا بيشتغلوا في الافلام وبيشتغلوا في الف... فاهمين الليلة في ناس بقت قاعده تعمل لي كده طول القاعده يعمللي كده في يا ابني قاعد يضرب كف على كف دي داخله بالنقاب طبعا نقاب كامل يعني ي... لا يرى منها ولا عينيها يعني ودخلت عرض في الكنترول وكلمت من داخل الكنترول الشباب مش مصدق دي بقت منتقبه ما يتبانش منها حاجة تعالى دلوقتي تتفرج على فضل شاكر اللحيا كده وحاجة بقى ما شاء الله لقوة إلا بالله ايه ده؟, ده اه ده اللي كان يعتبروه بقى مغني الرومانسية ومش عارف ايه وامير المشاعر الكلام ده ده بقى كده اه فعلى ذلك لا تنشغل بعيوب الناس ولا تنشغل باللي بيجبوه ده <تصفيق> قاعدين يجيبولنا في بسكويت ويجيبولنا في حاجات يا اخي اللهم اصلاح ده مش سوء الحرة ها الاعمال بالايه بالخواتيم لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر في دعائه من أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك عايز احط بقى فائدة ايمانية وانا بحب الحاجات دي بقى عشان خطر نحل الكلام اسمع بقى قال ابن حجر الهيتمي في الفتح المبين في شرح الاربعين ان خاتمة السوء والعياذ بالله بسبب دسيسة باطنية للعبد لا يطلع عليها الناس اللي بيتختم لهم بخواتم وحشاوي يا رب عافينا يا رب يا رب استرنا يا رب قال لك مصبتهم إن جواهم وحش وبيبان فين بقى في الخلوات فإذا كنت كلما جلست بينك وبين نفسك هجمت على المعاصي فاحذر خاتمة السوء كلما يعض الشاب الفلان ده يفتح افلام سيئة كل ما يقعد لوحده يكلم وحده مش عارف ايه تصاصل لها يعني كل ما كذا يعمل عادة سيئة احضر خاطمة السوق فانها عاقبة ذنوب الخلوات والسر من فوائد هذا الحديث ان هذا الحديث فيه اعجاز علمي ظاهر لأن هذه الأطوار التي وردت في الحديث لم تكتشف إلا بظهور علم التشريح وعلم الأجنة واحد في فرنسا قال لي بخلص الموضوع في عشر دقايق بالكلمتين دول في عشر دقايق أقول له الحديث ده وأقول له الأيتين اللي قلناهم بتوع خلق الإنسان أقول له والله العظيم الكلام ده عندنا في القرآن من لدن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مش ممكن من الأجنة ده ظهر سنة كذا, كذا كذا كذا كذا يقول له القرآن ده ثابت انه من 1433 سنة موجود صح كده اهو القرآن في كده فيسلم في الحال فاستخدموا ذلك في دعوة الناس طيب خدنا كده شوية يعني فوائد هاجمل الموضوع جعبه بشوية فوائد تاني عشان الحديث ده مهم واحد بجانب بقى ما ذكرنا عليك بأن تكسر من الدعاء بالثبات على الدين الحديث بيقول لك كده عشان يتختم لك بخاطمة السعادة اكسر يا مقلب القلبي ثبت قلبي على دين اتنين استعذ بالله من سوء الخاطمة الامر الثالث الاعمال سبب دخول الناس الجنة او النار بحسب عملك اربعة ان من علم كيف خلق عليه ان يشكر من اوجده بالراحة حاطر يبقى واحد الحث على الثبات على الدين والدعاء بذلك اثنين الاستعاذة من سوء الخاتمة ثلاثة الاعمال سبب دخول الجنة او النار اربعة عرفت ازاي تخلأت اشكر من اوجدك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبت كلا بل تكذبون خمسة الشقاء والسعادة لا يعلمهما الا الله الشقاء والسعادة لا يعلمهما إلا الله ستة القسم على الخبر الصادق تأكيدا في نفس في نفس السامع فينده